السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلا بكم مشاهدين الكرام شرفتمونا في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في برنامج أمة وسطا نحاور فيه فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وحديثنا يتواصل معكم في خصائص الأمة وقد تناولنا في الحلقة الماضية الحديث عن خصيصة الوسطية حيث جل لنا شيخنا الفاضل مفهوم الوصائية ودلالات المصطلح اليوم نحن مع شيخنا الفاضل نتناول دلالات ومعالم هذا المصطلح مصطلح الوصائية حتى نتوقف أكثر ونتبين من شيخنا الفاضل هذا المصطلح وهذا المعنى وهذه الخصص التي تتميز بها أمتنا حياكم الله شيخنا العزيز ونسعد بتواصلك في هذه الحلقات. ونحتاج أن نبدأ في معالم الوسطية أن نتناول مصادر الوسطية أو مصادر المعرفة في خصيصة الوسطية تفضل حياكم الله أولا هذه قضية جوهرية المعرفة لها مصدران الوحي والكون الوحي الكتاب المصطور والكون الكتاب المنظور هذان هما مصدراء المعرفة والوسائل الوسيلة لكل المصدرين الحس والعقل التجربة والإلهام الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وهذا المعنى يستوعب هذا ما كان فقهاؤنا قديما يعبرون عنه بأن صحة النقل وصراحة العقل موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول الكون خلق الله والوحي كلام الله عز وجل ولا تعارض ثم بين كلامه وبين خلقه ولذلك المعرفة التي تستنبط من الأدلة الشرعية مصدرها الوحي المتمثل في الكتاب والسنة والمعرفة التي تستنطق في مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية تتعلق أيضا بعالم الكتاب المنظور وهذان المصدران أمرنا الله تعالى بالتدبر فيهما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالآيات نوعان آيات تنزيلية في كتاب الله المقروء وآيات كونية في صفحة الكون المنظور ونحن للأسف عالمنا الإسلامي انحسر فيه هذا المعنى حين فصل ما يسمى بالعلم الديني عن العلم المدني كأثر عن الصراع الذي وقع في أوروبا بين الكنيسة وبين العلماء فأصبح الدين في مواجهة العلم هذه مقولة لا تصلح عندنا لأن الدين عندنا علم والعلم دين كل علم ينتفع به البشر في دينهم ودنياهم وأخراهم هو دين هو علم شرعي وهذا يصحح مفهوما أن بعض الناس إذا أطلق العلم أو ذكر معنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء انصرف الذهن إلى أنهم العلماء الذين تخصصوا في علوم الشريعة. كل علم تنتفع به الأمة في دنياها في دينها في أخرىها هو علم شرعي صحيح سواء كان مصدره من الوحي أو كان مصدره من الكون والمسلمون ما عرفوا هذه التقسيمات التي جعلت العلم الدنيوي منفصلة عن العلم الديني ولذلك حتى حينما جئنا في العالم الإسلامي فصلوا, فصلوا العلم المدني عن العلم الديني وأصبح يقسمون الناس ويقولون هؤلاء رجال دين وليس هناك طبقة مثل طبقة الكهنوت لكن هناك علماء وأتباع وعوام كما قال الإمام علي رضي الله عنه الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج الرعاع أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق ثم بعد ذلك فصلوا لنا حتى في مناهج التعليم أصبح ما يسمى بمادة الدين و يحسنوها مادة التربية الإسلامية مثل ما تسمى الدول المتخلفة بالدول النامية و مادة التربية الإسلامية كانت تقدم في آخر اليوم الدراسي بعد أن يكل الذه وينصرف ينصرف عن قدرة الاستيعاب يقدم له الدين عقائد مجردة باردة لا تشحذ الهمم ولا توقظ العزائم ولا تبني النفوس ولا تزكي الأرواح ولا تسقل هذه القلوب و شيء من الأخلاق وشيء من السيرة والعبادات، أما أن يقدم يقدم الدين كرؤية للحياة وللكون وللإنسان مشروع للتغيير الحضاري في الأمة فلا، وإذا قدمت العلوم الأخرى الطب والفلك والجغرافيا والهندسة فتقدم بمعزل عن رؤية الرؤية القرآنية لها الرؤية الحضارية لها التي تصل هذه العلوم بالخالق عز وجل. ولا تنقطع بها عند ظاهر المعرفة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وأصبح يصور رجل الدين كل من ارتدى جلبابا وكور على رأسه عمامة مع احترامي للعمامة وكور على رأسه عمامة وأزدل ذؤابته بين كتفيه وحمل العصا وحفظ الحواشية والمتون هذا هو رجل الدين أما الذي يدرس الجغرافي والطب والهندسة والفلك فهذا الأفندي الذي يرتدي بنطالا ويربط على عنقه رباطا الكرفتة ويحدث الناس هذه العلوم عن العلوم بمعزل عن الدين والإيمان والإعجاز العلمي ونحو ذلك فانفصل هذا الواقع في مناهج التعليم بينما يسمى بالعلم الديني والعلم المدني والأصل أن كل هذه العلوم إنما هي علوم نافعة للأمة وهي من علوم الشريعة وخادمة لها فلا بد أن تعود ولذلك التاريخ عرف مثل ابن رشد ابن رشد كان صاحب الكتاب الكليات في الطب الذي انتفعت أوروبا بكتابه لعدة قرون وهو الفيلسوف الذي رد على الفلاسفة وهو الفقيه الذي ألف كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد هو الفقيه والفيلسوف والطبيب علماء المسلمين الذين كان لهم علم بالدورة الدموية والتنفس وفي العلوم والحساب والجبر والفلك والرياضيات وغير ذلك كان لهم أيضا معرفتهم بالعلوم الشرعية فزاوجوا بين هذا وذاك فأول شيء ينبغي أن نعيده في إصلاح مناهج التفكير هو أن العلم بشعبتيه الكونية والوحي كلها مصادر صحيحة للمعرفة ينبغي أن تخدم الأمة لأن ما هي غاية وجود الإنسان كما يقول الإمام الراغب الأصحاني ثلاث غايات تحقيق العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم هذه العبودية تمر عبر جناحين عبر الاستخلاف وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وعبر تحقيق العمارة عمارة الكون والحياة وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها طيب كيف نعمر هذه الأرض إذا لم يكن لنا صلة بعلوم الكون والحياة ولذلك الإمام الشيخ الغزالي رحمه الله قال المسلمون طلقوا الدنيا وتزوجها الغرب أصبحنا ذيلة نعيش الذيلية في ما ينتجه الغرب علينا من سلع ومن مواد حتى القشة التي نخلل بها أسناننا نستوردها وجمدنا في علوم الدين وتخلفنا في علوم الدنيا ولذلك أول معنى ينبغي أن تدفع به الوسطية في مسيرة نهضة الأمة وإصلاحها وتحقيق التغيير الحضاري أن تعيد لمصادر المعرفة حيويتها وأن تزيل هذا الفصام النكد الذي ظلت تعيش عليه الأمة قرونا وأورثها حالة التردي الحضاري والتخلف العلمي والتقني حتى قال الشيخ محمد عبد ذهبت إلى الغرب فوجدت مئة أسطول حربي ودينهم يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وجئت إلى بلاد المسلمين فبدل أن أجد مئة أسطول وجدت مئة مصطول ودينهم يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة إن أمة صورة الحديد عجزت عن صنع الحديد وأنزلنا الحديدة فيه بأسٌ شديد إشارة إلى الصناعات الحربية الثقيلة ومنافع للناس إشارة إلى الصناعات المدنية فلا الأمة أفلحت في الصناعات الحربية التي تحقق بها القوة والمنعة فترضع بها عدوها ولا في الصناعات المدنية القائمة على التقنية الإلكترونية الحديثة التي تسخر للإنسان أدوات التواصل عجزنا في علوم الدين جمدنا في علوم الدين وتخلفنا. في علوم الدنيا ولذلك نحن نريد أن نستهدف مصادر المعرفة لتعود لها الحيوية والفوائل والفاعلية مرة أخرى ضمن التصور الكلي لمنهاج الوسطية جيد يعني إذا تأذنني الآن نقطع إلى فاصل ثم نعاود نستكمل معالم الوسطية وندخل في جانب آخر من جوانب هذه الخصيصة فاصل ثم نواصل يعني <تصفيق> به عدنا إليكم مشاهدينا لنواصل مع فضيلة الشيخ عصام البشير الحديث حول مصادر المعرفة للوسطية شيخنا الجليل نتحدث اليوم يعني هناك جملة من الإسقاطات تعيشها أو نعيشها في واقعنا تخيل مثلاً اليوم نسب التي يتخرج أو يسعى من خلالها أي طالب بعد أن يستكمل الثانوية العامة أو البكالوريا للدخول الجامعة هناك أقل النسب التي يمكن يعني أن يجد له قبول هي في كليات الشريعة الكليات العلمية وبالتالي تجعلنا أمام بون شاسع بين تعاطي العلم والمعرفة وتعاطي علم الشريعة نواصل شيخنا ما تفضلتم وبدأتم به هذه أنا تحدث عن مصادر المعرفة وأسقطها على الواقع لأن الواقع حقيقة مؤلم الصحيح أن كثيرا من الطلاب لم يدخلوا كليات الشريعة رغبة فيها وإنما لأن الدرجات لم توافيهم بالدخول إلى الكليات العلمية والتطبيقية وهذه واحدة اثنين الكليات الشرعية المناهج موضوعة فيها بطريقة تجعل الإنسان يعيش في التاريخ يعيش في الماضي ولكنه لا يستوعب تحديات الواقع ولا مشكلات العصر ممكن تحدثه عن مشكلات الفرق المعتزلة الجهمية الأشاعرة الصراع الذي حدث بينهم في التاريخ لكنه لا يعرف شيئا عن الحداثة عن الليبرالية عن فترة ما بين الحداثة ما بعد الحداثة عن الوجودية عن المذاهب الوضعية المعاصرة عن المنطلقات المؤسسة للفكر الاشتراكي أو الرأسمالي وما تتميز به هذه الأمة من مناهج لريادة الحياة لا ينفعل بقضايا الواقع لكنه يعيش في التاريخ ثم إذا ذكرت العلوم الأخرى ليست موصولة معها وبالتالي فوعيه بالحاضر التعليم أيضا ليس مؤسس على قاعدة التنمية الحاجات الحقيقية للمجتمع وبالتالي مفترض أن التعليم يلبي حاجة التنمية في كل قطر عربي أو قطر إسلامي هذا أيضا نتيجة الاختلال في مصادر المعرفة صلة العلوم الكونية الأخرى ليست موصولة بهدي الدين يعني الذي يدرس الدورة الدموية ولا الجهاز الهضمي ولا التنفس لا يقف أمام لوحة بديعة من بديع صنع الله انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة كيف نبت من حبة وكيف صادرت شجرة انظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمر ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة انظر إلى الليل من شق فيه القمر وزانه بأنج كالدرر الدرر المنتثرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل الشهد للشهد من حلاك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد يعني كيف لمعلم الجغرافية والهندسة والفلك أن يصبغ هذه بروح الإيمان وكيف لعالم الشريعة أن يصل علومه بعلوم العصر ويتحقق من هذا المزج أن نقدم المعرفة في أسمى تجلياتها سواء كانت علما بالله أو علما بأمر الله بما أثر هذا حتى في مسألة ما يسمى بفروض الكفايات شوف العلم الديني لما تسأل فقيه قل له اعطني مثالا لفرض الكفاية يقول لك صلاة الجنازة إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين لكن لا يتحدث عن فروض الكفايات المعطلة في الأمة فروض الكفايات العدل الاجتماعي الذي يعني المجتمع لا يتحول بين بئر معطلة وقصر مشيد غنى مطغي ولا فقر متقع قضايا الحريات قضايا أمن المجتمع قضايا أن تملك الأمة أدوات التقنية والنهضة العلمية والتقنية والصناعية والعسكرية أن تحقق القوة قوة الإرادة قوة التخطيط قوة التنظيم قوة العلم قوة الإحصاء هذه علوم كل كثيرة فروض, فروض الكفايات الكبرى المعطلة في الأمة في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في التربية في التعليم في الإعلام لا يجد الفقيه مثالا إلا أن يذكر لك صلاة الجنازة إن عكس هذا حتى على ترتيب الأولويات عند المحسنين الذين ينفقون أعمال في أعمال البر والخير قل له نريد مثلا أن نقيم مؤسسة إعلامية فنريد أن تتبرع لهذه المؤسسة الإعلامية الإحساس بهذا ضعيف هل يجوز أن نقدم مالا للإعلام؟ يمكن أن يعطيك لكفالة اليتيم أو للأرملة أو, أو, أو لبناء مسجد أنا أقول له بناء الساجد قبل بناء المساجد أه. إعداد الفرد المؤهل الذي تثقف في عقله أه. وزكى في نفسه وتعافى في بدنه وفهم عصره الآن المسجد خطيب المسجد من يستمع له يستمع له مئات قل ألف قل ألفين أه. ولكن الأداء الإعلامية من يشاهدها؟ يشاهدها الملايين إذا الإعلام أداة توصل الفكرة ببالغ التأثير عبر أدوات التأثير والجذب والإثارة المرئية والمسموعة والمقروعة والمكتوبة تصل إلى أسقاع الأرض تصور لنا الحدث وقت وقوعه تجعل البشرية تتفاعل معه هي أداة من أدوات الرشد والهداية إذا أحسننا توظيفها فأنا أقول له من أولى الواجبات أن تدعم لي العمل الذي يتصل بالأداء الإعلامي حتى أقدم البديل الإسلامي ليس في مجال الوعظ وليس في مجال مع أهميته وليس لكن في إذا أردت المسلسلات، التمثيل، فن الدراما، فن الكوميديا بحيث أصبغ هذه القيم من خلال أداء فيها التشويق والإثارة والجذب لننشر القيم الفاضل في المجتمع ونطهره من الرزيلة ومن غير ذلك لا, لا يكاد يتفهم الرجل البر والإحسان مثل هذا هذا يحتاج إلى ثورة صحيحية في عالم المفاهيم ونقول له كذلك التعليم حينما نقول له في أفريقيا التعليم يقول لك المسجد يقول له لا التعليم عندي الأولوية المسجد وأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي فإنما جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا أعمى المدرسة أقيم محو الأمية للكبار وعلم الناشئ أو الصغار عمل مشغل للنساء وفي أعمال مستوصف وفي نفس الوقت قاعة لأداء الصلاة لا يشترط أن أنفق المال لإقامة المآذن فيها ولكن يكفي أن أن, أن أقيمة هذا العمل في إطار مؤسسة شاملة فيها التعليم وفيها البناء الروحي وفيها التزكية وفيها التعليم للمهن والحرفية وفيها إزالة الأمية الثقافية والفكرية والدينية والحضارية هذا التخلف كله في عالم المفاهيم لأننا لم نعطي مثل هذه العلوم حظها من المعرفة ولأننا اعتبرناها ليست من ألوان الجهاد ال الذي هو في الأمة الجهاد تتنوع مساراته الجهاد التعليمي الجهاد الروحي الجهاد التنمي الجهاد الاقتصادي الجهاد الإعلامي فالذي يقف على ثغرة من هذه الثغور هو مجاهد في سبيل الله إذا أخلص النية وأحسن القصد ويسر هذه الوسيلة الإعلامية لخدمة قضايا الأمة والنهوض بها والارتقاء بها هذا كله انعكس نتيجة الانفصال بين ما يسمى بعلم الدين وعلم الدنيا العلم الدين لا يقيم هذا الفصل بين الدين والدنيا والشاعر العربي يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعه وأقبح الكفر والإفلاس بالناس ونبينا في دعائه عليه الصلاة والسلام الله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. اليوم دكتور طائق السعيدان لما يخطب أو يتحدث هنا عن علمتني الحياة وعلمني التاريخ أو كذا وكذا يشاهده الملايين فيؤثر عبر هذه الوسيلة ولذلك لما نطلب من المحسنين نقول لهم ادعموا هذا العمل هذا من أركان النهضة في الأمة ومن أسباب الدعوة والهداية والبلاغ والرشد فهذه قضية مهمة جدا في واقع الأمة تحتاج إلى تأمل أن, أن نعيد لهذه المصادر حيويتها مرة أخرى ما زال التعليم أيضا حتى في الكليات الأخرى مادة تسمى مادة الثقافة الإسلامية أنا لا أريد هذا فقط أنه يدرس الطب والفلك والهندسة بمعزل أيضا عن القيم الإيمانية ثم تعطيه مادة الثقافة الإسلامية لا أنا أريد أن يدرس الطب من خلال الإعجاز القرآني والعلمي في يدري الكيميا زي ما كتب كريسي ماريسون العلم يدعو إلى الإيمان أو أليكسيس كاريل الإنسان ذلك المجهول في عالم الكون الفسيح ميادين يمكن أن تؤسس عليها الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بوجود الخالق عز وجل أحد أسادتنا كتب الفيزياء ووجود الله كيف, كيف نجل من عالم هذا الكتاب الكون المنظور أدوات للإيمان بالله عز وجل وأدوات لدعوة الناس إلى هذا الإسلام دين الهداية ودين الرحمة للعالمين ولذلك هذه القضية قضية مصادر المعرفة من أكبر القضايا المهمة التي نحقق بها منطقة تجديد في نهضة الأمة وهي لا شك أنها من معالم الأمة الوسط التي ينبغي أن يعتني بها العلماء معرفة وحيوية وإدراكا، وأن تصاغ مناهج التعليم على أساس هذا المزج بينما هو تعليم ديني وتعليم مدني، فالعلم دين والدين علم. إذن أنت تدعو شيخنا الكريم إلى إدماج مناهج التربية والتعليم اليوم بمفاهيم الوسطية ومعاليم الوسطية وأن يكون الدين يعني حاضرا في كل زوايا التعليم في مؤسساته وفي يعني زوايا شكرا لكم شيخنا الفاضل على هذا الكلام وعلى هذه الاستفادة مشاهدين الكرام نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل مع شيخنا العزيز الحديثة حول معالم الوسطية ودلالاتها تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته